Allah'a <Sessizlik> <Sessizlik> emanet إنما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم Mer tak al jamaan. Allahu ala kulli şeyin qadir. İzatum bil تَمَ لَ ا خ ت ل ف ت م ف ا ل م ي ع ا د و ل ا إذ يريكهم الله في منامك قليلاً، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرٌ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْدِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ve iz yurkumuhum izl tıqitem fi ayyunikum kâliil ma yüqlilkun fi ayyunihim liyüzl yallah âmran kana يَا الذين آمنوا إذا لقيتم نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ الله كثيرا لعلكم إِلَى